لا إله الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها وعلى كل بلية صرفها وعلى كل أمر يسره وعلى كل قضاء قدره وعلى كل مخلوق كفاه الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه وانتهج نهجه وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع جنة الحياة مع حياة الحياة إيه ربي. سعادة وراحة وطمأنينة ولذة وحلاوة لا المنازعة والشحناء والبغضاء والتعب والنكد و... فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى يا الله فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضلك أتودين أو أتود أن تعيش العيشة الضج سواء في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة أم تريد الراحة والسعادة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة أمامك الطريق مفتوح ادخل جنة الحياة بابها لها أبواب كثيرة وادخل وتلذذ والله العظيم ستشعر بأنك إنسان آخر ستشعرين أختاه بأنك امرأة أخرى تتلذذين بالإيمان وبالطاعة وتتذوقين طعم الطاعة بدلا من أننا نؤدي الطاعة كروتين ولا نشعر بطعم ولا حلاوة ولا سعادة كنت أتكلم على باب من أكبر أبواب جنة الحياة وهو الحياء وأطلت النفس فيه لأنه مهم جدا وأريد أن أتكلم كيف نكتسب الحياة حتى ندخل به جنة الحياة كيف نكتسب الحياة لأن بعض الناس يخطئ ويفعل أشياء يظلها من الحياة وهي ليست من الحياة يعني مثلا إنسان يركب ميكروباص ويسمع الرجل أو الرجل مثلا سيشغل شريطا من الأغاني أو مما لا يجوز فيستحي أن يقول له عليك بالقرآن أو لا تشغل مثل هذه الأشياء لماذا تركت النهي عن المنكر حياءً. حياء هذا حياء دخل رجل إلى بيتك فولع سجارة وأراد أن يشرب ما الذي يمنعك أن تقول له السجارة حرام ما الذي يمنعك رجل تراه مسبلا لا يصل الصلوات في جماعة وأنت تعلم ما الذي يمنعك تجلس في مجلس وتسمع غيبة ونميمة وتسمع وتسكت أنت مشترك وتقول عندي حياء مش هذا يكلمه لا تقدر أن تكلمه معذرة أخي وأختاه ترك المنكر حياء ليس حياء إنما هذه عجز هذا عجز ومهانة عجز ومهانة كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى هذا مذموم النبي عليه الصلاة والسلام قال الحياء لا يأتي إلا بخير الحياء خير كله الحياء من الإيمان ولذلك أقول من الأخطاء التي نقع فيها أن نترك الأمر بالمعروف عندك ضيوف وأذنا للصلاة قل لهم تعالوا نصلي لا حياء تترك الصلاة وتجلس معهم حتى تنقضي صلاة الجماعة وحينما ينصرفون تصلي أنت وتقول أنا استحييت أن أقول لهم هذا ليس حياء يا أخي تقول أنا عندي حياء هذا ليس حياء هذا عجز الحياء لا يمنعك أن تأمر بالمعروف الحياء لا يمنعك أن تنهى عن المنكر هذه الصفة التي ميزت بها الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مميزات هذه الأمة حينما نترك الأمر بالمعروف نترك النهي عن المنكر هذا يوجب غضب الله سبحانه وتعالى علينا ألم يقل رب العالمين في كتابه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون يعني الواحد منهم يمر على أخيه أو الأخت تمر على أختها في معصية ولا تنهاها لا أمر معروف ولا نيا عن منكر فلا عنهم الله بسبب ذلك. فإياك ثم إياك أن تظن أن أن ذلك من الحياء هذا غلط هذا ليس من الحياء كأخت أسأل الله أن يهدي كل عاص مسلم أخت متبرجة وإذا عاكسها شاب هي خرجت متبرجة منتزفة إذا عاكسها شاب أو كلمها شخص يحمر وجهها هو الحمد لله أنا بتعجب هناك حياء منعك أن تكلمي هذا الشخص أن تستجيب لهذه المعاكسات أليس هناك حياء يمنعك أن تتبرجي؟ أليس هناك حياء يمنعك أن تكوني متسفرة أن تكوني بهذا الوضع؟ يعني حينما تعلمين أختها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة حديث أبي موسى الأشعار واضح أيما امرأة استعترت يعني وضعت الطيب ثم خرجت ليجد القوم ريحات فهي كذا وكذا يعني زانية للنبي عليه الصلاة والسلام لما أذن للنساء أن يخرجن في المسجد قال وليخرجن تفلات يعني إيه تفلات يعني غير متطيبات مع أنه يخرجن للمسجد فعندك حياء أن, أن تستجيب للمعاكسات وكذا من باب أولى أيضا يكون وهذا شيء طيب يكون عندك حياء أيضا من مسألة التبرج لا تتبرجي ولا تتصفري ولا تتعطري ولا تتسكع في مشيا ولا ولا مثل هذه الأمور ينبغي أن تعلم أيضا بعض الناس تأتي امرأة تريد أن تصافحها امرأة اجنبي عنه ولا يجوز للرجال أن يصافحوا النساء ده ليس بكلامه قال الله في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وفي الصحيح أن أم المؤمنين عائشة قالت والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط وقال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء عليه الصلاة والسلام. بل اتفق الأئمة الأربعة، هذا ليس بكلام، اتفق الأئمة الأربعة على أن مصافحة النساء للرجال الأجانب أو الرجال للنساء الأجنبية حرام. للأمان العلمية، إلا مسألة عند أبي حنيف ربها الجمهور يقول بجواز السلام على المرأة العجوز التي لا تشتهر. وهذه المسألة ردها الجمهور أيضا وقالوا إن لكل ساقطة في الحي لاقطة فتحريم المصافحة عند الأئمة الأربعة وفي الحديث لان يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له في يجي مثلا المرأة تمد يدها بكل... بالحياء الحقيقي مش إن أنا مدي إيدي بقى وروح لصفح النساء لا بارك الله فيك أختي، بارك الله فيك أمي، بارك الله فيك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كذا وكذا، والله لا تجدي في نفسك عليا، إنما أريد لك ولنفس الخير نريد أن نتأسى بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبهدي النبي عليه الصلاة والسلام، تجعل النساءك الذين يعرفون أو لا يعرفنا عنك بأنك لا تصف النساء يخبرنا النساء إنه لا تتقدم وتتصفى. وتصافح الرجال والمرأة ما ينبغى علي أن تصافح رجلا أجل هذا مثل أخي بس لكنه ليس بأخيك هذه مثل أختي لكنها ليست بأختي لك وتحل لك وتحل لك يا جماعة الشرع شرع والدين دين ولا أحد يحزن من ذلك ولا يضيق صدره بذلك رضوان ربي مبتغايا وجنتي ربي أن يا جماعة هل نحن نشرع من أنفسنا يعنينا الآن حينما أقول لك قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال الأئمة الأربعة هل تكلمت من عندي نفسي ولا من تلقائي نفسي حينما تتضايق وتقول لا يعني ضيقتم علينا واشددتم علينا يا جماعة هذا دين والذي يشرعه هو رب العالمين الرب يقول حلال يقضى حلال الرب يقول حرام حرام لكن نحن بأهوائنا لا ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون تخيلوا أن من الناس من شهد شهادة زور شهادة زور حياء يقول له يا فلان حدث كذا وكذا مش حدث كذا وكذا ما حدث قال نعم حياء عشان, عشان لا يحرج ولا يوقعوا في الكذب أمام الناس حدث كذا وكذا يقول نعم تبع وقعت في شهادة الزور والنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاث وكان الإشراك بالله وعخوق الوالدين وكان متكئا فجلس قال ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة يعني حذروا شهادة الزور حذروا قول الزور هذا يدلك على تعظيم هذه الجناية فإخواني وأخواتي الحياء نستخدمه في موضعه ولا نجعل الحياة في غير موضعه طيب نريد أن نكتسب الحياة مع الحياة نوعان حياة اللي الإنسان مفطور به ولذلك شوف سبحان الله آدم وحواء عليه السلام. حينما أكل من الشجرة بدت السوأة والرجل يجوز له أن يرى من امرأته كل شيء والمرأة يجوز لها أن ترى من زوجها كل شيء وبالرغم من ذلك فطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة يأتون بورق الجنة ليغطوا السوءات ليغطوا العورات الذي التي معه امرأته والذي معها زوجها انظروا للحياء والحياء نوعان حياء جبلي أنت مخلوق بيت وأنت أختاه مخلوقة به وحياء مكتسب يكتسب منه ما هو مكتسب نريد أن نكتسب الحياء كيف نكتسب الحياة واحد عليك أن تقرأ في فضائل الحياة فضل الحياة من صفة الله ومن الملائ من صفة الملائكة وصفة من صفة الأنبياء صلى الله عليه اقرأ في فضائل الحياة الحياء خير كل كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير يبقى إذن اقرأ في فضائل الحياء حتى تكتسب الحياء وترغب في ذلك وتحث على ذلك الشيء الثاني امتنع عن قول الفحش آه مهو الحياء بيمنعك أن تقول قولا فاحشا أو أن تفعل فعلة مشينا تبتعد عن الأفعال المشينة وعن الأقوال البذيئة لأن هذه ليست من الحياء بعض الناس يتلفظ بألفاظ بذيئة وألفاظ ساقطة وألفاظ هابطة ويفعل أفعالا مشينة جدا هذه تدل على ضعف, على ضعف حيائي وقلة حيائي فعود نفسك أن تقول الكلام الطيب وأن تفعل الأفعال الطيبة فهذا يعود عليك ويكسبك الحياء أيضا من ضمن الأشياء التي تكسبك صفة الحياء ومهمة جدا جدا يمكن من أول الأسباب وأفضل الأسباب أن تتعبد لله بسم الله السميع وبسم الله البصير. السميع يسمعني. ماذا تريد أن أن يسمع الله منك؟ كل كلمة نتلفظ بها يسمعها الله. فاحرص ألا يسمع الله منك إلا ما يرضاه. احرصي أختاه ألا تتكلمي إلا بما يرضيه. نتعبد بسم الله البصير. الله يراك تحب أن يراك وأنت في هذا الوابع وأنت في حال معصية وأنت في مكان لا يرضي يبقى نتعبد باسم السميع باسم البصير نتعبد باسم الله الرقيب أنه يراقبنا سبحانه وتعالى ورقيب على كل شيء وحتى وإن أظلمنا الحجرة وأغلقناها فالله سبحانه وتعالى يرانا نتعبد بسم الله الحفيظ حفظ كل شيء وكتب كل شيء ودون كل شيء ولا يغيب عليه شيء بل ونتعبد بسم الله الشيء أنه يشهد كل شيء يبقى لما نتعبد بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفات الله جل وعلا هذا يكسبنا الحياء من ضمن الأشياء التي تكسبك أيضا الحياء تقول الإيمان. بالتأمل التدبر في قراءة القرآن التدبر في آيات الله الكونية البعد عن المعاصي كثرة الذكر لما؟ لأن الحياة مرتبطة بالإيمان إذا زاد الحياة زاد الإيمان وإذا زاد الحياة يزيد الإيمان وإذا زاد الإيمان يزيد الحياة ليه؟ لأن الحياة والإيمان لأن الحياة والإيمان يزيدان سוيا وينخفضان سويا الحياء فقوي إيمانك بقراءة القرآن وبالذكر ليقوى حياؤك وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحياء شعبة من شعب الإيمان من ضمن الأشياء التي تقوي حيائك كذلك أن تقرأ عن حياء رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن حياء الصحابة لكي تقتدي لكي تمتثل هذا إن أردت أن تعيش حياة الحياء لكي تتلذذ بداخل جنة الحياة لكي تحيا حياة الحياة لكي تتلذذ بالحياة الطيبة وبالعيش الهنيء، وبالإيمان وبالطاعة إخواني وأخواتي فلنبتعد عن كل ما يشين الإنسان والله العظيم يا إخواني لا نستفيد من المعاصي شيئا بل المعاصي تضر القلوب وتقص القلوب وتجمد العيون المعاصي تبعدنا عن الله المعاصي سبب في الضنك سبب في البلاء سبب في الشقاء فتعالوا نبتعد عنها ونكتسب صفة الحياء نكتسب صفة الحياء نقوي الإيمان حتى ندخل جنة الحياة لنعيش حياة الحياة ونستطعم الإيمان وحلاوة الإيمان هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يقوم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته التي <تصفيق>